Oh, oh, oh. بالنصيب الوافي في فرد ربك وازع الألطاف الواحد الملك العظيم واستكفي ربك كلها من إنه سبحانه البر اللطيف الكافٍ وسأله أن يلبس كثاء وبيانات وهدى وعوافين واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحلى بالإفضل والإنصافين man yeah. yeah. استصحب التقوى وكن ذا همتين وابتوة وأمانة كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنتان واقتد هداك الله بالأسلاف والزم كتاب الله واتبع سنتان اشرف فؤادك بالنصيب